نشور شرا فَالْفَارِقَاتِ فیری کاتی انما ما توعدون لاطع فاذا النجوم طمست واذا السماء فُرجت واذا الجبال نُسفت ادوں سلو کی تی نیل سن کے وی بجان فی کو I don't know. ون صفر وائله يومئذ للمكذب اذ يوم وَيْلُ يَوْمَئِذِ المتقين في ظلال وعيون وفآكذ مما يشتغون كلوا واشربوا كُنْتُمْ تَمْنُونَ إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ تم تال ان کم ریمو لمکی ربی ہدی سن